أفَتُمَارُنَهُ عَلَى مَا يَرى وَلَقَدْ رَأَهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدَرَةِ الْمُلْتَهَ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَ إِذْ يَغْشَ السِّدَرَةَ مَا يَغْشَ ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أفَرَأيتمُ اللَّاتَ والعُزَّةَ، وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى، أَلَكُمْ أَذْكَرُ وَلَهُ الْأُوثَى الْكَائِنَاتُ قِسْمَةٌ ضِيزَى إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا يتبعون إلا الضن وما تهوى الأفوس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى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 ثم يجزاه الجزاء الأوفاء وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيى وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَىٰ مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ وَأَنَّ عَلَيْهِم النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعَارِ وأنه أهلك عدن الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفيكته هو